I'm oh. sorry. الله أكبر يا الله رافع السماء وبانيها وساطح الأرض وداحيها وجاعل الجبال أوتادا في أركانها ونواحيها أحمده سبحانه وأسعب اليه وأستغفره أنعم علينا نعما لا نقصيها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بشير البشريه ونذيرها وهاديها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه رفعوا رايات المله وأعلوا مبانيها والتابعين ومن تبعهم باحسان رفعوا رايات المله حتى علت مبانيها والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الأيام بلياليها وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله من خاف الله لم يخطر خطرا واشد الورع حفظ اللسان ودع ما يريبك الى ما لا يريبك ومن دفع الشك باليقين سلم له الدين ومن علم ان الرزق بيد الله اطمان قلبه ومن ايقن بالموت استعد له واذا اقبلت الدنيا فانفق فانها لا تغني واذا ادبرت فانفق فانها لا تبقي وفي التنزيل العزيز لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فليُنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا أيها المسلمون حجاج بيت الله مهما تنوعت قبل الاتصال وتعددت وسائل التعاون وتزايدت عوامل التأثير فإن رابطة الإسلام لا يعدلها رابطة وخوة الدين لا يماثلها اخوه ومشهد الحج العظيم ومنافعه المشهوده تجسد هذه الاخوه وتبرز معالم الوحده الاسلاميه في المظهر والمخبر وفي اللباس والشعائر وحده خط ووحده هدف شعار التوحيد لفظا وعقيدة تهليلا وتكبيرا وتلبية وتنزيها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك معاشر الحديث والحديث عن مظاهر الوحدة وعن الشعائر والمشاعر التي ترسخ هذه الرابطة وتؤكد هذه الأخوة حديث ذو شدون وخبر ذو شعب والمسلمون من جميع أنحاء الدنيا حين يتوجهون إلى هذه الديار المقدسة يتمثلون وحدتهم الجامعه ويتطلعون إلى العمل الصالح وإلى ذكر الله وشكره وحسن عبادته يجسدون قوتهم الايمانيه ويتناسون خلافاتهم يجسدون قوتهم ويتناسون خلافاتهم بل يتركون اهتماماتهم في شؤون دنياهم وراءهم ليتفرغوا للعباده ويستغلوا ثمين اوقاتهم لتحصيل فضل هذه البقاع المقدسه وبركات الحرمين الشريفين معاشر اخوة ومن التزام اخوه الدين وتأكيد رابطة الاسلام ابعاد الحج عن اي مشوش على مظهر الوحدة ومعكر على الغايات السامية من نكر الله والتزود من البر والتقوى ليشهدوا منافع لهم ويبتروا اسم الله في ايام المعلومات، وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الذال تقوى خير الذال يا اول الالباب ومن حق قوة الاسلام اجتناب اي صورة من صور الفوضى والبلبلة تحت اي دعوى واستنكار اي محاولات للتشويش والمهاترات ان اهل الاسلام عموما وحجاج بيت الله خصوصا يعلمون ان القصد إلى هذا التشويش والبلبلة يقود الى الانشقاق والفرقه بين المسلمين يؤذي الحجاج وهم يؤدون مناسكهم نعم ضيوف الرحمن لا يمكن ان يحول الحج الى منابر سياسيه تتفارع فيها الافكار والاحزاب والطوائف والمذاهب وانظمه الحكم مما يعني بلا شك ولا ريب الانحراف الخطير والانجراف المدمر عن اهداف الحج وغاياته فمن فرض فيهن الحج فلا رفع ولا خسوق ولا جدال في الحج الحج والديار المقدسه ليست ميدانا لنقل الخلافات وتصفيه الخصومات انها فوق الخلافات السياسيه والعقوبيات المذهبيه ان الاقدام على نسب هذا يقود الى الفتنه والعبث بامن الحج والحجيج وشق وشق لصف المسلمين وفتح لساحات الجدل العقيم لا يقول مسلم بفصل الدين عن السياسه ولا بفصل الدين عن الدولة ولكن لا يجوز استغلال الدين ومواسم العبادة لا يجوز استغلال الدين ومواسم العبادة وتجمعات المسلمين في المشايا المقدسة لأغراض مسيسة وفرف الأنظار عن معاناه يعيشها من يعيشها ومشكلات واقع فيها صاحبها ومشكلات واقع واقع فيها صاحبها يجب إبعاد الفريض المقدسة عن مثل هذه الأغراض. إن الخوض في هذا والاشتغال فيه إفساد لمقاصد الحج الإيمانية وحرمان لضيوف الرحمن من الأمن والأمان والتفرغ للعبادة واستشعار قدسية الزمان والمكان وإحتلال لقضايا خلافية تزيد من فرقة الأمة وتشتتها. ايها المسلمون حجاج بيت الله اما البراءه من الشرك واهله فهي عقيده كل مسلم عقيده لا ترتبط بزمان ولا مكان بل هي عقيده ثابته راسخه في قلب كل مؤمن لا تغادره لحظه واحده وهي عقيده الولاء والبراء بل هي تحقيق معنى شهاده ان لا اله الا الله وهي مله الخليلين محمد وابراهيم عليهما وعلى جميع انبياء الله صلوات والسلام وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهديني وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلها نرجعون وهي براءه من جميع المشركين وليست براءه انتقائيه من دوله او جهه او فئه وهي براءة عند اهل الإسلام لا تتعارض مع تقديم البر والتعامل بالقسط المدلول عليه في قوله, في قوله سبحانه في قوله عن شأنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين أما المسيرات والمظاهرات والحسود والتجمعات والنداءات من أجل ذلك فليس من دين الله شيء ولم يقل به أحد من العلم ولم يفعله أحد من أهل الإسلام لا سلف ولا خلف، فهو ابتداع في الدين مما لم يأذن به الله والمسلمون يحجون طوال تاريخهم بشتى مذاهبهم وطوائفهم لم يتكلم أحد منهم بمثل هذا فضلا عن أن يدعو إليه أو يمارسه واستغلال جمع الحجيدي وتجمعهم لمثل هذه الأغراض لا صلث له بالإسلام بل هو عبث بمشاعر العبادة وملاسك الحج معاشر أحبه ضيوف الرحمن من اجل هذا كله فان من ثوابت سياسة المملكه العربيه السعوديه خادمة الحرمين الشريفين وحاميتهما وراعيتهما من سياستها عدم السماح لاي جهه بتعكير صف الحج والعبث بامن الحجيج ومحاوله شق الصف الاسلامي فهذا يمثل ركيزه ثابته في السياسه السعوديه التي تولي امن الحج الاهميه القصوى إنها لا يمكن أن تسمح بمثل هذا وهي المؤتمنه على ضيوف الرحمن وخدمتهم ورعايتهم وحمايتهم بعون الله وهي المتزمة كذلك ومسؤولة عن اتخاذ كل التدابر للحازمة الصارمه للحفاظ على أمن البلاد وأمن الناس المواطن والمقيم والعاكف والبادي أمن البلاد وأمن المقدسات لا تسمح بأي عمل أو تصرف. يكذر هذه الأجواء الهمنية أو يضر بالمصالح العامة أو يمس احترام مشاعر المسلمين إن خادم الحرمين الشريفين مولي عهده وحكومته ورجال دولته وشعبه يبللون الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما حجاجا وعمارا وزوارا قربة الى الله وشعورا بالمسؤولية فرهان ذلك ما تقر به عين كل مسلم من الأعمال والخدمات وذيه مما يراه رؤوف الرحمن وكل قاصد لهذه الزيارة المقدسة ولا سوف يرون المزيد والمزيد إن شاء الله فحمد لله وشكره ففي ثوابت الدولة السعودية تسخير إمكاناتها المادية والبشرية ورسم الخطط والبرامج ففي ثوابت الدولة السعودية تسخير إمكاناتها المادية والبشرية ورسم الخطط والبرامج ليعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما وخدمه قاصديهما وبذل كل سبيل من اجل راحتهم وامنهم وهي تطلب من الجميع تقدير ذلك كما تطلب منهم التفرغ للعباده واستغلال اوقاتهم اياما وساعات ودقائق لينالوا من فضل الحرمين الشريفين وبركاتهما لعل الله ان يتقبل منهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويمنحهم ويمنحهم ويمنحهم, ويمنحهم ويمنحهم قبولا إلى يوم يلقونه فانزموا رحمكم الله التعاون والتالف والتعارف والتراحم وأدوا الفريضه على وثيها وعظموا شعائر الله وحرماته ذلك ومن يعرض حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقضى القلوب ألا فتقوا الله رحمكم الله وهنيئا لكم قلوبكم بيته العثير ومسجد, ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وتقبل الله منا ومنكم وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشتورا وذنبكم مغفورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر المعلومات فمن فرر فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جزاء في حج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد تقوى واتقوني يا اولي الالباب نفعني الله ويعلم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم واقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم في قيله الهادي إلى سبيله أحمده سبحانه وأستره على وافل إنعام وجزيله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تلك له شهادة من عرف الحق بدليله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عن الله ورسوله خيار من خيار أكرم بشفيعنا وإمامنا حبيب الرحمن وقليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واصحابه صاحب المصطفى في وحيه وتنزيله والتابعين ومن تبعهم باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم حجاج بيت الله ونفسه بتقوى الله واوصيكم بالاقبال على حجكم ومناسككم بقبول مثبته واسئله خاشعه التزموا اداب الاسلام واداب المشاعر والشعائر عظموا حرمات الله وعظموا الاماكن الطاهره المقدسه قدروا ما يقدم من خدمات ورعاية وعناية فذلك كله من أجل راحة ضيوف الرحمن وأمنهم والتهيئه لأداء المناسك والعبادة بيسر بطمأنينة وسهولة واحذروا رحمكم الله احذروا رحمكم الله ما يفسد النسف أو ينقص الثواب أو يذهب بالأجر احذروا الإلحاد في الحرم فكل مخالفة أو اذى أو شغب ينال المؤمنين أو يمسق تعبدين فهو إنحاذ وقد قال عجسانه ومن يرد فيه بإنحاذ بظلم ظلم من عذاب أليم وقد رأيتم حزبكم الله رأيتم أن فئة ضالة وشرذيمة معتدية حاولت أن نيل من أهل حرم الله في الاعتداء على ديارهم فردهم الله على أعقابهم خاطرين خاطرين بفضل الله ونعمته وحفظه وتوفيقه لقيادة هذه البلاد في قوتها وعزمها وحكمتها وعدلها وتم بحمد الله ردع المعتدي ودحره والمملكه بفضل الله وعونه لديها من القوة والقدرة ما تردع بهم في طولين وما تحفظ به أمنها وحماية مقدساتها وشعبها والمقيمين على أراضيها وقافز الحرمين الشريفين وهي لا تتوانى أو تتردد في رد العدوان وحماية المقدسات بحزم وقوة وحكمة فحي الله جنودنا فحي الله جنودنا ورجالنا إخواننا وأبنائنا فهم بعد الله الدرع المنيع الدرع المنيع والسياج الرفيع ضد سهام الغدر وقوى الظلم له عزم شداد وهم من عالية وقوة ضاربة فحفظهم الله وبارك فيهم وسدد رميهم وجعل ما قدموه جهادا في سبيله وابتغال الوالد على أن تتعلمون أن منهج هذه البلاد يقوم على حب الخير وبذل العون والعدل مع المخالف مع عفة لسان وترفع عن شفاشف الامور وتجنب عن المهاثرات والمزايدات. فالحمد لله على نعمه والشكر على الائه وتقبل الله منا ومنكم واعد الله لله واهله ورد, كي ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين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 عن الخلفاء صالح اربع الراسلين والائمة المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وعن معهم بفضلك واكرم يا تمام الصميم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمة سناولة أمرنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك وتابع يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي منه بتوفيقك وعيده بتعيده وأعزه بطاعتك وانصر به دينك وأعنه و... به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين اللهم وفقه وناي واخوانه وأعوانه الى ما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم اللهم ارضهم نبان التي تهدي على خير وتعينه عليه اللهم اللهم وفق ولاه امور المسلمين للعمل بالتجاهد وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم واجعلهم واجعلهم رحمه لمعاياهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم من أرادنا اللهم من أرادنا واراد ديننا وديارنا وأمنا وأمسنا واجتماع سلمتنا بسوء اللهم فأسره بنفسه اللهم فأسره بنفسه واجعل كيده في نحله واجعل سبيره تلمير عليه يا رب العالمين اللهم إنا نذرع بسيئة نحورهم ونعود بك من سهورهم اللهم احصر جنودنا اللهم احصر جنودنا وقواتنا وقوى عزائمهم واربط على قلوبهم وشدد رميهم وأحكم أمرهم واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم واحفظهم ان يغتالوا من تحتهم اللهم من اخترت منهم لجوارك فانزلهم منزل الشهداء ومرافقه الانبياء ومقام السعداء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وابر لامه الاسلام اما رشد يعز في اهل الطاعه ويهدى فيها اهل ويمر ويؤمر فيه بالمعروف وينهي فيه اهل المنكر انك على كل شيء قدير اللهم اكتبنا في ديوان السعداء اللهم اكتبنا في ديوان السعداء واعدنا من حال اهل الشقاء اللهم لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علنا وما انت به منا واوف لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انا سفوه انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا واجعل ما انزله قوة لنا على طاعتك وبلغنا الى حين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنه من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ذلك وهم بنا لنا منك رحمه انك انت الوهاب عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون فاذكروا الله يذكركم أشتروه عدا يعني لكم ولدك الله اكبر والله يعلم ما تفنعون